لأن أهدنا عملا يبطل الصلاة لأن أهدنا ببعض الامجة هي من الهدية يعني أعطني هدي بروح هذا من أهدنا يعني أعطني هدي حسوة الدار الشكتاب وخلاف إهدنا وطلب الهداية التي هي التوتيب والإرشاد من الله سبحانه وتعالى فاختبث المعنى فإذا قالها شهوا أهدنا ثم انتبه قالوا يتبه واختار المجل صاحب المنطقة وجره من الأصحاب أنه لا يتبه وليش هذا من واجبات الصلاة حتى يتبه بل هذا واجب عليه الصلاة وغير الصلاة ولا يجوز أن يقرأ أهدنا بكل حال فإلى فعال ذلك فالصلاة صحيحة يا رزعب مثلا ولكن لا يجب عليه السجل بسرعه نعم مرادا بالله ولكن بالهاتف أولا في عموني السرع هل أفضل أفضل يجب عمده لا يشفع له سنن. السنن من الارض ما زاد على رب الفل مرة. ومفيت السنن القولية والفعلية التي مر بيانها نعم. وتبقل الصلاة بتعمده. بتعمده ترك سدو بساو واجب. وتبقل بترك تعمد هجود سهو واجب عليه اذا لم يشهد بطل الصلاه فمثلا وجب عليه ان يسجد لتركه واجب في نشاش اي في الصلاه ما تاب الصلاه وكان ترك سجود سهو واجب افضل قبل السلام فقط فهو قد ترك سجود المسنون ولا واجب ولا واجب محل افضليه بعد الصلاه ولا بواجب الا الواجب محله محل افضليه من الصلاه يعني ولا تنقص الصلاه بترك سجود سهو واجب افضليه بعد الصلاه وهو ما إذا سلم قبل إثنانها لأنه خارج عناظر يؤثر في إبطالها قالوا وترك حجود الشهود إذا كانت أفضليةه قبل السلام وتركه عندما قبلت وإن كانت أفضليةه بعد السلام فهو عندهم إذا سلم عن نقض أو بناء على غلبة من وتركه وقلنا إن أفضلية الأفضل السلام هذا لا تبطل به ولو تركه عندنا وعلماً قولي أفضلية أي أن قبل السلام أو بعده ندب الزروب الأحاديث بكل من الأمرين يعني أن السجود قبل السلام أو بعده قول من بعد الندب لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ بِمَعْ أَفْضَنِيَّتُهُ بَعْدَ السَّلَامِ لا معنى أو سجد بعد السلام بِمَعْ أَفْضَنِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَتَرَأْتْ لِأَنَ الْعَاديثِ وَأَبْلَتْ لكن تون قبل السلام أولى لكن هنا شؤال بَدْ يَقَعْ بَدْ يَقَعْ إذا كان الإمام يصبع وجاب الملسى تمنى الصلاة يسلم <تصفيق> يريد أن يفتل نسيه عقب السلام يقولون هذا عقب السلام عليكم ورحمة الله نبعه المغمومين اللي يشلم معه وبعض يسلم وانتجر نسيه المأمومون خالقون البعض سلم معه والبعض لم يشلم والسلوع هذا طبعا لكن صحيح لانه اظن هذه من فواجدنا او سلام في حد بس بدي يلا سلام ما دون لي شيء شيء اعذرني انهم عيد على سجود السهو الذي ما قبل السلام وسلم ثم بكر سجدا وجوبا ان قرب جمله وين ترى في صلاه النصفه فَإِذَا سَلَّمَ وَإِنْ طَالَ الْفَصْرُ فَنْ أَوْ أَوْ أَحْدَذَا وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَسْئِرْ وَفَقَّتْ صَلَادِهِ وما كان أفضليةه قبل السلام فلو سلم ناشيا أن عليه سجود شهو ثم ذكر قريبا تقرأ كبنة وسجد ولا شيء عليه أو مثلا خرج ولم يطل الفرسف فجعوا وسجدوا فأما إذا طال الفصل ولا أمكن فالصلاة صحيحة ولو لم يسجدوا للشهو ما دام أنهم تركوا شهوا فالصلاة صحيحة إن شاء الله ومن سها في صلاة مرارا تفاول جميع سوئ ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه كذلك ومن سهاني غاراً كفاهوا سجدتان ليس لكل شهو سجدتان كما لو غالبت في الركعة الأولى سهى ونبهناه سهى في الركعة الثانية هناك وسهى في الركعة الثالثة هناك سهى في التشهد ونبهناه وسهى في الأخيرة ونبهناه ما نقول كلم شهو لشجدتين لا بلس فإذا يكفي شهدتان فقط وإذا كان هناك فجور شر بعض أفضلية قبل السلام كان ترك واجبا وبعض افضليه قبل الاسلام كان شللا عنق اي ما كان افضليه قبل السلام ويسمى الرثه غير ما يشتهي على الجميع نعم ولا فهم نعم ما وجوده في كل موضع نعم لانه لا وجود نعم وجوده عند ها طوالي اجتول جنا طوالي حدثت له حاله اما ديزة. اما اجنس طائرات ضرب وحرب وما قدش معند هذا ديسان الله هو اخر وTODO دُدُسَاوِي وَمَا يُقَالُ فِي وَفِرْثِين كَكُتُبِ بِصَلَاة فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ التَّنَامِيَ أَسَادِ ابَادَ بَرٌّ يَجُمُّ مِنَ الْمَوَاقِبِ وَإِنْ أَطَالَ إِذَا دَفَرَنَ جَلَسَ بَدَاً مُقْتَرِفَ الثَّانِيَةِ وَرُبَّاتِكَ فِي جِيدِكَ هذا هنا ذهبوا طالبا الطريق دينا وهم دوارقا بها و بجد و بجد وجودا مشاء الله ان بطقه هذا ان بنيت قوم بن اطيرن سيصل به النوبي ابن المصطفى النبي النبي هذاني كساجة قول الخلق يعني شجفة الشهف تقول الله أكبر سبحانه رب العلا شمعانه رب العلا و... وبين الشجفة رب الغلي شوعا هذا عاقنا رب رب العلا كذلك أيضا إذا كانت أفضل يتوق على السلام وسجل عقب السلام فإنه يجلس في ثنائية وفي غير ثنائية يتورك ويتشهد جوبا وذهب شيخ الإسلام المتنمية إلى أنه لا يتشاهد وإلا عندما يتشهد جوبا وإذا فرع من التشهد فجد وشلم لأنها صلاة مشتقلة بنفسها هذا عندما سجلونه بحديث عمران من ادرك الحكومه عليها لا لم اتفق عليه يكبر عقبه تسيره في امامه لا لان فاته لئم المنصره لا لا ارجع اولاد الاستاذ كل ذلك لا ابغى نكاي ان شاء الله سؤال تدير بكلامك هو العلم الحقيقي هو النبي دوره الخشيه الالهيه وان العلم الحقيقي هو الذي يهتف العمل ويكون على طالب علم ايضا اثار العلم لا ان يكون مثل ما صلى على الاخرين كن اسما لفظا ودا واو على حال يمتاز جميعا ان العلم يؤثر باخلاقه ويؤثر بشروطه ويؤثر باعماله ان لا يكون غير شهوات الناس الا العلم ما هناك شيء افضل من العلم ابن مقالة المبارك يقول والله لو يعلم لو علم الملوك وابناء الملوك ماذا نحن غير من لذة العلم ثم لم يستطيعوا الا ان يجادلونا بالشيء في لكن القوم مشاكل ولو لم... يدرون ما عندنا من اللذات العلم ثم لم يكونوا إلا أن يجالدون بالشيوف لفعلوا العلم لا يقابله شيء مع صلاح النية والابتهاد لا يقابل الشيء أبد لو لم يرد في فغله إلا الله سبحانه وتعالى قرن شهادة من العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وأعظمه وهو توحيده في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالخسر لا إله إلا هو العزيز الحفيد لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملوك ولم يقل والتجار بل قال وأولو الا هناك افضل من و ابي وكذلك ايضا العلم يجير من سفر البحث والانفك من شلاء الماء فانه ينقض بالانفك من والعلم دائما مع الانسان يحمله مشربه شلال الماء في شنا بيد خراط والعلم مع أينما حللت وأينما امتقلت وأينما ذهبت بكل هذه غيره هو العلم أيضا لا تخشى عليه نفسك ولا سيطان يأخذه منك ما يستطيع ينتزع من قلبك أو من شديك. ولا يستطيع يستطيع يأخذ منك أبدا من كل الألمان فقط يعفتك وخليك أما هذا العلم ثم أيضا في الحديث العلماء ورأة الأنبياء لمن أصلح الله ميتا وكما يقول الشاعر يقول أبو العلمي أي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رمينه وذل جهل ميت وهو يمشي على الترى يؤج من الأحياء وهو عديم والآخر يقول مع العلم فاشجف حيث ما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهمه ففيه جلاؤي القلوب عن العمى وعوم على الدين الذي أمره حكمه فإني رأيت الجال يزري بآله وللعلم في الأقرام يركع في العلم وأي رجائف تمرئ شاب رأسه وأثنى شميه وهو مشتعجم البدن إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتاة أجاب بلا أدري وعنالي العلم هي السوءة السوءة تحضر شماتها فأولها أخذ مبق وآخرها ولا تعدواً عيناك عنهم فإنهم ولا تعدواً عيناك عنهم فإنهم مجمون إذا ما غاب نجم بدأ نجم فليش هناك أخر من العلم والمتعلم كما قال عبدالدار من وجهه تصائر الناس ان بالله الرحمن الرحيم ما نفس تام تام التداول فليس ان المشروع العائد به مثل كل كل يطيق هناك شيء يعطي بين كل اذن جميع الحيوانات ما هناك حيوان التي ورجاء لا تنسوا الكذب شدد وماذا منع الرسول من اتقناء الكلب إلا كلب الصيد أو الناشية أو الجر ولكن شرف الكلب العلم على دنائته وخساشته ورد قال الرسول إذا أقصرت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه بسيطة وفي قوله وما علمت من الجوارس المكلمين فشرف الإلم حتى أبيح ما يستعده الكلب مع تناعة وخسر فأنا وصيف في الاستهاج والحرص وبل وجود العلم العظيم على حدود مكانيات الإنسان في قلب العلم وتقسيره هو من أعظم ما يخص للطلب طالب العلم ومع صلاح النية في الدنيا والآخر هذا هو المتعين لك دنيا كلها منتعية وجائلة لا خير فيها مهما كانت الحالة نجد بن عبدالبر غيره ألف في هذا الموضوع نقيم تكلم على هذا الموضوع نستهدر السعادة ولك فضائل العلم على المال بنحو 140 وجهة كلها واحد منها يكفي في شرط العلم لكن لون العسان يضيع وقته في شبهنا في مجال استغى عليه او ذات انتش ما عند الانسان فقط وان يغير مجاري له او اشياء خيره فيها يزود الفرص على من الابتلاء والانتقال الا ينبغي الانسان يزود نفسه عليه لا يختار ولا شيء ما غير القران كتاب الله لا كان اشطار ولا عند عمل يشتغل بكتاب الله لأن الله الذي يستمع حفظه عن ظهر القلب فإنه من عجل الضعات وعظم الضعبات وفي من العلوم ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهو يؤثر حفظ القرآن يؤثر على العساء في دينه وفي قلبه وفي أخلاقه وفي شنوكه وفي حالته فتجد حفظ القرآن إذا تعمس وضعهم قد لهم حالة وهيئة وصفة ليشك لغيرهم من الآخر ممن لم يحفظ القرآن يبقى إشاء في أن يشتغل القرآن الوقت المريء لم يتمكن في مثلا من طلب العلم أو لم يترسل من متاعب على محلال لا يصفل وقتك أذر كتاب الله والله يرتق الجنة لأنه يحفظ أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب صلاة التطوع آكدها كسوف ثم السسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشاهد ولا يسلم ثم يصل التاسعة ويتشاهد ويسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله باب صلاة التطوع وأوقاة النهي التطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وبيان أوقات التي لا تجوي الصلاة فيها مقترى ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع هو فعل الطاعة وشرعا فعل طاعة غير واجبة هذا هو التطوع كل فعل طاعة ليشت بواجبة فإنها تطوع سواء كان صلاة أو حج أو صدقة أو صوم فإنه تطوع وأحكام التقوى معلوم ويأتي بيان غير أحكام الغريضة وأوقات النهي على ما يأتي بيانه من أنها خمسة على التفصيل الذي سيأتيه في آخر هذا الباب على ما جاءت به الأحاديثنا وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاه بسم تعلم افضل التطوع الجهاد في سبيل الله ثم نفقت فيه فالله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن في آيات كثيرة لو لم يرجي فضله إلا قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون بي سبيل الله إلى آخر الآية فالله هو المشتري والشلاه الجنة الثمن. الثمن الجنة والمليء النفسي ثم أكد هذا البيع والشراء بقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ثم نفقت بحديث من جهز غازيا فقد غزا ثم تعلم العلم وتعليم لكن يعني من فقه حديث وفقه وتأسير لكن قد يكون العلم أفضل من الجهاد في حق بعض الناس كما قرره شيخ الإسلام وعلم وهو أن العلم إذا كان الإنسان عنده فهم قال ما معناه إن الإنسان إذا كان عنده فهم وهو قابل للتعلم فهو أفضل من الجهاد من نوافل الجهاد لأنه يخرج بنفسه من بالعلم من ظلمات الجاهل إلى نوع العلم ولأنه ينفأ غيره ويبصر غيره وينير للناس الطريق المستقيم أما الجهاد فلا بأس ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا لكن العلم واجتمداد منافع العلم أكثر من الجهاد ثم قال إلا إذا كان فهذا العلم في حقه أفضل إلا إذا لم يكن عنده فهم وعنده قوة وشجاعة وشامف الجهاد في حقه أفضل ففرقا بين من عنده فهم وقابلية للتعليم والتعلم وبين من لم يكن عنده شيء من ذلك بل عنده شجاعة وشهامة وبطولة ثم العلم لا شك أنه من أفضل الطاعات وأجل القربات ولا سيما العلم الشرعي وهو كتاب الله وما دار حوله من علوم القرآن من تفسير وغيره وتدبر وعلم الحديث والفكر والعلم الآلة التي تتوصل بها إلى معرفة الشنة ومعرفة أقوال أهل العلم كاللغة العربية فإنها ليست غاية بل هي وسيلة ولهذا قال العلماء في تعريف النهو مثلا فإذا قلنا لك ما تعريف تقول علم بأصول يتوصل بها إلى مأرفة أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناءاً ولأجل صيانة اللشان هذا ثمرته ثمرته صيانة اللشان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسول وكلام أهل العلم وأمر ثاني وهو اشتخراج المعاني فثمرة له مثلاً نقول ثمرته وفائدته هو, هو صيانة اللسان عن الخطأ في الله وكلام رسوله وكلام أهل الإلم واستخراج المعاني فأصبح فرض الكفاية حينياً لأنك في تتوصل إلى فهم القرآن وفهم السنة وفهم الفقه واستنباط الأحكام من دلائلها القرآن وشف النحر يعينك على المعاني والعلم في الجملة لا شك أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو العلم وقد بشط جمع من العلماء منهم المكيم فضل العلم على المال بنحو مئة وأربعين وجهاء وذلك أن الإلم الرب سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته على جل مشهود عليه وهو التوحيد في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والتجار ولا الملوك فالقابل من لو لم يرد في فضل العلم إلا هذه الآية كان كافرا ووردت وقال قل هل يشتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حتى الكلب مع بناءته وخشته من على سائر الحيوان شرف على أنفاله ونظرائه بالعلم قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ولك ارتسم الله عليه فكل فدل على أنك لو أرشلت كلبا غير معلم لا يباحث أيضا وكما في الآخر مكلبين تعلمونه ثم عيرا جاءت نصوص كثيرة كلها تدل على فضل العلم العلماء ورثت الأنبياء فإن الأنبياء لم يورفو ذي ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر وكذلك شرف العلم على المال بأميون منها أن العلم يجيد بالإنفاق منه كلما أنفقت من علمك جاه ورشح بخلاف المال إذا أنفقت منه ينقص ثانياً العلم مأك دائماً في شفرك وحضرك وفي أي حالة تكون بخلاف المال ثالثاً المال يحتاج إلى حالك وإلى صناديق العلم لا يحتاج إلى شيء من هذا بل وفي صديقك رابعاً المال تخشى علينا للسلطان ومن اللسوص العلم لا يمكن أن أحدا ينتجه من قلبك وذكروا أشياء كثيرة وما جال العلماء في أشعارهم يذكرون فضل العلم ويحثون أولادهم على تعلم العلم كما قيل أخ العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يؤد من الأحياء وهو عديم المعنى أن العالم من كان عنده علم هو حي وإن تقطعت أوصاله وصار رميما بل يذكر ويدعاله ويقرأ في كتبه وفي فتاوي وفي وإن لم يكن له شيء من ذلك فبما أوجده في الأمة من تلاميذ والتلاميذ أوجدوا لهم تلاميذ فهو شريك لهم في الأجر فهو باقي. والجاهل وإن كان رئيشا أو كبيرا أو لا مال هو ميت الحقيقة وإن كان يمشي على الأرض والآخر يقول مع العلم فاشلك حيث ما شلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم فإني رأيت الجهل يزري بأهله وذل العلم في الأقوام يرفعه العلم وأي رجاء ثم ذئن شاب رأسه وأفنى سمين وهو مستعجم فادمو لا خيراً إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتاة أجاب بلا أدري وأنا لي العلمون إلى أن قال وَلَا تَعْدُوًا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ نُجُومٌ إِذَا مَا غَابَ نجم بدا بَدَى نَجْمُمْ فليش هناك أجل ولا أفضل ولا أحسن من العلم لمن صلحت نيته وأخلص عمله لله وإلى هذا ذهب جمع من العلماء أنه أفضل من الجهاد على التفصيل السابق ثم العلم يختلف على حسب المعلومات منهما هو فرض عين ومنها ومنهما هو فرض كفاية ففرض العين الذي يجب على الإنسان هو ما لا يشعره جاله من عمور العبادات التي أوجبها الله عليه والبقية فرور كفاية إذا قام به البعض شقط الإثم عن الباقين كالفرق مثلا فلا يجب أن يتعلمه كل أحد إلا ما يتعلق بأمو العبادة لكن البيع والشراء والمعاملات والشركات والخيار والرباء بنوعه والسلم والوكالة والأوقاف وإلى آخره هذا تعلم الصرد الكفاية وكذلك بقية العلوم التي هي وشيلة إلى هذا كلها فرق الكفاية كان منه وما كما هو معروف نعم ثم الصلاه اكدها كسوف الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه ترك صلاه الكسوف لان كان يستسقي تاره ويترك اخرى كسوف يعني ثم الصلاة وآكدوا الصلاة الكسوب فإنها تطوى صلاة الكسوب ولكنها مؤكدة حتى قال ابن القيم في كتاب الصلاة أن القول بوجوبها قوي وإن كان جمهور العلماء على أنها سنة لكنه يقول القول بوجوب صلاة الكسوب قوي فماذا ذهب إليه بعض أهل العديد مستدلين ومن أدلة آكديتها وأنه لما انكسب الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجبه إذا ره يخشى أن تكون الساء فصلى بالناس الصلاة المعروبة ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافجعوا إلى الصلاة فلاحظوا التعبير بقول فافجعوا لفظة افجعوا أشتؤذن تؤذن بالمبادرة والشرعة إلى إقامة صلاة الكسور ولم يقل إذا رأيتموهما فصلوا بل قال افجعوا إلى الصلاة <تصفيق> مما يذل على آكبيتها أولا قل اغزعوا وما تعطيك تلك الكلمة من المعامل ثم هو خرج فزعا يجر إجارا ثم هو صلى بهم الصلاة المأهودة ثم هو وعظ وحذرهم وعمرهم ونهاهم مما لم يكن له مثيل في كشوفه كأشكشقا ولا رأيه إلا الدعوة لله من بل قال يا أمة محمد ما أحد أغير على الله من أن يزمي عبده أو تزمي أمته في خطوة بموعظ صلاة كشوفه وخصص الزنا هنا في الكشوف دون غيره نكتة لم يقل ما أحد أغير من الله من أن يشرب الخمر أو يفعي من الربا بل قال من أن يزني عبده أو تزني أمته قد تقول ما فائدة ذكر الزنا في خطبة الكسور دون غير من بقية الكبائر قالوا الحكمة في ذلك وأن هذا الكوكب النير وهي الشمس أو القمر مصيبة بشيء من السواد الذي أذهب الضوء والنون فالقلب هنا من قلبك من جنس الكوكب المضي بالإيمان فالعبد إذا زنى نكت في قلبه نكتة سوداء مشابهة للكشوب الحاص في الشمس أو القمر فهي بينهم مشابة ومرابطة فالعبد إذا زنى إثود انكشف القلب بأن حصل فيه اسودات مثل الكشوف الحاصل في هذا الكوكب المضي فإن تاب ورجع واشتفى انصقل القلب وذهبت تلك النكته السوداء وإلا اجتمرت تلك النكته السوداء حتى يسود القلب كله ويصير مغلف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فمن أجل هذا المعنى قال الرسول ما أحد أغير من الله من أن يزمي عبده أو تزمي عمته لأجل أثر الزنا في القلب من وجود في القلب كالإسوداد الذي حصل في الشمس أو القمر بهذا كل نعرف أن نآكد الصلاة التطهور هو أن تشوه ثم الاستشقاء لأن الاستشقاء إذا وجد شبه وهو القحف والجد قد يشتسقي الرسول وقد لا يشتسقي بل يفعله تارا ويتركه أخرى بخلاف الكسوف لهذا قالوا إن الكسوف آكد وكما قلنا إن ابن دانا لصلاة الكسوف الوجوب لأنهم واجبا في دليل ما فهم من الحديث المشارع إليهما ثم <تصفيق> تراوح <تصفيق> كبيرك لكن الجنا اجتماع اجتماع في المقام الاكبر على مقام ثم تراويخ للانا كل هذا الكمائر كلها يؤثر في الايمان صاحبنا الخطيب لمكني قول ان ايمانكم عن جد قلنا سافر من المغرب إلى قمشق ولقي ابن القيم قلنا جالس فقدم رجل إلى ابن القيم فسأله عن مسألة قال له جاء في الأحاديث أن من مات له ثلاثة أفراد كانوا له حجابا من النار قال ابن القيم نعم قال وإذا فعل كبيرا هل يكون الحجاباً من النار؟ يقول قال ابن القيم لا لأنه خرق هذا الحجاب يقول بكبيرة خرق هذا الحجاب يقول صاحبنا خطير يقول فأعجب والدي وهذا جواب حسن بهذا الجواب وكذلك ت... اللي يشرب الخمر يقول خرق لا بالشكل معي ارتكب ثم تراويخ لأنها تسن لها الجماعة ثم تراويع لأنها تسن لها الجمال يعني أولها الكشوف ثم الاستسقاء ثم التراويع لكن هنا شؤال إذا وقع الكشوف في الكرامران فهل نصلي الكشوف أو نصلي التراويع نصلي طبعا صلوا في التجمعه اا كانوا لنا ندوات بالاسبوع ولا ندوات الاسبوع مضبوطه بالضبط ايش نقولوا يا تقدم لها ترى وح هذا هذا خير كان اذا امكن لكن يا ما امكن ب بتجلى او بالوقت بي بينتهي وقت التراويح التجمع بخلص انا الوقت ما نشعل هذا او هذا ننتقل الى كامل الامر شاملنا الاثنين عندهم يقوم التراويح تقدم على الكشوف كما يأتي المؤللين يقوم التراويح وقتها محدود في رمضان فقط والكشوف يمكن وطوع في رمضان وغير رمضان كما كان جمنه محدود ورمضان فتقدم التراويح إن بقي شعر فيسل الكشوف لأن الكشوف يقع في السنة كلها أما رمضان أم من التراوير فلا يقع إلا في ظرف معين من السنة لا يفوت هذا موسيقى يترجع عندكم هذا كلامي نعم؟ هذا ليس آكد ماذا؟ الكشوف آكد آكد لكن عندهم إذا وجد في رمضان هذا إذا وجد رمضان فالتراويح آكل نظرا إلى أن جمنها محدود ولهذا يقولون إن المفضول إذا كان جمنه محدود يكون أفضل من الفاضل مثاله قراءة القرآن في من أجل <تصفيق> وآظم القربات لكن في يوم العيد التكبيب أفضل إذا خرجت إيد الفطر مثلا لأن التكبير جمنه ينتهي بانقضاء صلاة العيد فإذا جلس يوم العيد هل أولا تقرأ القرآن أو تكبر القرآن أفضل لكن هذا المفضول الذي هو التكبير لما كان جمنه محدود ينتهي بانتهاء جمنه والقرآن وقته موشع دائما قالوا إنما كان وقته محدود الشيخ المسجد الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والطوافع على ذلك في المسجد الحرام. لكن الأفضل للغريب الصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو الطوافع لا الطوافع ثم وطر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة <تصفيق> <تصفيق> غوية عن الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أم تقبل لهم شهادة <تصفيق> ثم وتر بعد التراويح ومعلوم أن الوتر سنة مؤكدة بل أو جبرة الحنفية وشيخ الإسلام تيمياء يرى أنه متعين في حق من يقوم الليل والحاصل أن السنة مؤكدة بكل حال أما الوجوه ليش بواجب بكل حال وخمس صلوات كتبه الله وإن ذابت الحندي إلى شيء من هذا و... وقد قال الإمام أحمد ما معناه أن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته والأحاديث في الحد على الوتر والترغي ولا شيء مما ان القران كما خبر علي او تروي عنه القران فان الله وتر يحب الوتر ولا في هذا الحديث هذا المعنى كذه هنا وليس بواجب ينفان بين صلاه العشاء وطلوع الفجر <تصفيق> طلوع طلوع <تصفيق> لا لا <عندكم> <تصفيق> عندنا عندنا <لأننا> <تصفيق> <بيطلوع تصفيق> <وطلوع البشر>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر هذا وقته وقت الغتل من حين تنقضي صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب من المشافر أو المريض الذي يباح له الجمع